بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون قم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترنها عين اليقين ثم ل ت س أ ل ن يومئذ عن ا ل